الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نستأنف بعون الله ومدده وحوله الحديثة حول تأملات في سورة الحجرات ومع الدرس الرابع من هذه الدروس المباركة وهو بعنوان تواضع لترتفع ولا تسخر فتؤخر تواضع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 عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقار بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون أولا السخرية من صفات الكفار والمنافقين ولذلك الله عز وجل ينادي على المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا يسخر وقال سيدنا عبد الله ابن عباس إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك يعني انتبه فإنها إما أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه وصية ونصيحة من الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم إذا لو وجد الساخر فالساخر واحد من اثنين اما منافق واما كافر ولا يصح ان يكون مؤمنا فعلى المؤمن ان يتورع من هذه الصفه البغيضه فالسخرية من صفات الكفار والمنافقين والمؤمن اذا اقترفها فقد اتصف بصفة من صفات الكفار والأو المنافقين وعلى كل مؤمن ومؤمنة أن يتورع عن هذا اسمع قوله تعالى في سورة الأنعاب ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون مثلها تماما وبنفس الحروف في صورة الأنبياء ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون وبداهة من الذي يستهزئ بالرسل إنهم أعداء الرسل وليسوا أتباع الرسل ويستهزئ بالرسل إما كافر أو منافق وقوله تعالى في سورة هود ويصنع الفلك أي سيدنا نوح وكلما مر عليه ملأ من قومه ساخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون وفي سورة التوبة التي فضحت المنافقين بأكثر من حكم وأكثر من آية الذين يلمزون يعني يعيبون ويسخرون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 كما قال تعالى ويمكرون ويمكر الله وقال تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فإذا وجد الساخر بالنبي أو الولي سخر الله منه وإذا لم يوجد من يسخر لا يوجد سخرية من الله سبحانه وتعالى فإذا سخر الله فهذه تسمى بصفات الأفعال يعني إذا شاء الله أن يعامل بالمثل عامل إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا ويمكرون ويمكر الله يخادعون الله وهو خادعهم يعني هي ليست صفة على الإطلاق وإنما هي صفة فعل إذا أردها الله أوزلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت السخرية مستمرة كما يعني وصف القرآن مستمره لا تنقطع في المجتمع المكي من الكفار وفي المجتمع المدني من الكفار ومن اليهود ومن المنافقين ومن المنافقين قال تعالى واذا راك الذين كفروا إن يتخذونك الا هزوا اهذا الذي يذكر الهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافر وإذا رأوك إن يتخذونك إله زوا هذا الذي بعث الله رسولا سورة الفرقان ومن المؤمنين عموما السخرية مستمرة فمن اللي هيسخر بالمؤمنين هيسخر منهم المنافقون والكافر وذي على طول الخط على طول ولذلك جاء التعبير بالصيغة المضارع التي تفيد لاستمرار الصيغة المضارع. اقرأ صورة البقرة. زين للناس حب الشهوات من ال... زين للذين كفروا عفوا زين للذين كفروا. الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. ويسخرون من الذين آمنوا. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء. بغير حساب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ودى الواقع الملموس والمشاهد ليل نهار الذين كفروا زينت لهم الحياة ظنوا إنهم ملكوا الأرض وما عليها ومن عليها ملكوها فيسخرون من الذين آمنوا فإذا وجدت من يسخر منك استبشر خيرا فأنت ان شاء الله على المنهج وخصوصا إذا كان الذي يسخر هذا من أهل الكفر من أهل الفسق من أهل الانحلال والانحطاط فشيء طبيعي لابد أن يسخر سنة الله في الخلق زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون هكذا بصيغة المضارع ويسخرون وأيضاً بصيغة المضارع من من من ألوان السخرية إن الذين أجرموا شوف مجرمون وفسق أو كفروا ومنافقون وكل الصفات السيئة فيهم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكوا يضحكوا وإذا مروا بهم يتغامزون يتغامزون فأنت طبعاً أو أنت بتبقى مش عاوز حد لا يتغمز عليك ولا حد يسخر منك ولا حد ايه يجيب سيرتك فتعمل ايه تتحلل من الالتزام بالمنهج تهرب من دين الله وتهرب من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان ما حدش يتريق عليك او يتريق عليك او يسخر او يلمز او يغمز وانا ليه كل ده تم بنائص ما بلاش خالص الشغلانة دي عشان ما حدش يسخر مني وأبقى مثلهم إنكم إذا مثلهم ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم يعني تنسلخ من دينك وتنسلخ من التزامك وتسير مع القطيع السائر وتبقى واحد من القطيع مش من المفضلين عند الله إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون يتغامز على هيئته على منظره تب أنت عملت تلمس خطى النبي صلى الله عليه وسلم وتتلمس شكل النبي وتتلمس أكل النبي ونوم النبي وحركات النبي ونزوله وصعوده ودخوله وخروجه عملت تلمس كل الحاجات دي وأنت يسخر منك فاستبشر خيرا لسنة الله لأني الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا كان يفعل به وإذا رأوك إذا يعني في أي وقت يشوفوك بالليل يشوفوك بالنهار يشوفوك وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا إن يتخذونك إلا هزوا وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين فكهيل وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون يعني يسخر من الالتزام ويخليه ضلال على إنه ضلال في صورة المؤمنون نفس الكلام إنه كان فريق من عباد يقولون ربنا أمن فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين كلام ده بقى في الأخرى بقى بعد الحسابات ما تصفى وبعد العورات ما تنكشف وبعد ما ينتصر الله سبحانه وتعالى في الأخيرة للمؤمنين ويدخل المنافقين والكافرين النار ويدخل أهل السخرية النار يؤوم يؤلهم إباءة إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا أمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين كنت بتعمل فيهم إباءة فاتخذتموهم سخرية عملتم شغلتكم يعني الفاسق انت ملك مالي يا أخي خليك في فسقك، خليك في كفرك خليك في نفاقك. انا انت ملك مالي لكن لا فاتخذتموهم سخريا عملتوهم شغلتكم عملتوهم موطن التفكه عاوز تنكت تنكت عليه المادة بتاع الحديث اللي تسلي بها الاعداء هو دي المؤمن من اللي بقوله ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت خير ورحمنا عملتهم ايه اتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون تضحكون مش ضحك مثلا إعجاب أو ضحك لا ضحك سخرية وضحك حط من الشأن والقدر وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم ليهما بما صبروا الله ده العملية ما يحتاج الصبر بقى جزيتهم يبقى السخرية أو لازم يلزمها صبر إذن لما يسخر منك لازم تصبر ما هو؟ إن ما صبرتش يبقى هتتخلص من السخيرية هتتخلص منها إزاي تنسلخ تنسلخ مما أنت فيه من دين متين لأن لنت أحسب من نوح عليه السلام ولا أحسب من محمد صلى الله عليه وسلم ولا أحسب من أي نبي كل هؤلاء ولقد يستهزئهم برسل من قبلك يخش النار بقى المستهزئون دول ويخش النار الكفار والمنافقون اللي سخروا من المؤمنين ويعودوا بقى مع بعضهم يفتكروا ليامسودا اللي كانوا عايشينها في الدنيا هنا يقولوا لبعضهم بقى وقالوا هم اللي في النار بقى وقالوا ما لنا لنرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار شو بقى الأشرار حط فوقها بقى مئات الخطوط اللي موجودة دلوقتي بقى فوسائل الإعلام وغيره كنا نعدهم من الأشرار شو بقى المصطلحات الموجودة وقالوا ما لنا لنرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار هل احنا بنعاقب بالمثل ولا احنا مش شايفينهم عاوزين يقولهم فين الناس اللي كونوا بنقول لهم أشرار وناس خطر وناس صفتهم ونعاقبهم مش موجودين معنا في النار ليه مش موجودين في النار معنا ليه اتخذناهم سخريا أم عنهم الأبصار لا ده هي مزاغة الأبصار أصلا زاغة الأبصار يبقوا موجودين بس أنتم مش شايفينهم إنما ده عامية الأبصار ده هناك في الجنة هم بيبصوا عليكم وانتم بتتحصروا وبتتعزبوا نرجع لجنية الآية الكريمة يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم وبعدين قال إيه ولا نساء من نساء الله. يبقى يترى النساء مش من ضمن القوم لا في الآية دي مش من ضمن القوم مش من ضمن القوم في في آيات قالت القوم كده مجملة يدخل فيها النساء بالتبعية، يدخل فيها النساء بالتبعية مع الرجال. قوم فرعون قوم هود قوم مروط يدخل فيها النساء مع الرجال بالايه بالتبعية. إنما هنا لا يسخر قوم أي لا يسخر رجال. ثم قالش رجلي لأن هنا القوم مش هيبقى رجل واثنين وتلاتة وهنا القوم لا مانع أن يدخل فيها النساء كبعض النساء يعني المجلس يبقى قوم فيه رجال وبعض النساء والتانية بقى ولا نساء من نساء يبقى المجلس كله نسائي كله نسائي فهنا لا يسخر قوم من قوم قوم من الرجال فيهم بعض النساء بالتبعية بعض النساء بالتبعية وقد يكونوا رجال خالص ما يفهمش النساء ويطلقوا قوم وبعد ذلك قال ولا نساء من النساء يبقى مجلس خاص بقى للنساء ما يسخوش ليسخر قوم وبعدين هنا القوم ليه قوم لازل لابد هيبقى فيها قوم لان ما فيش واحد هيسخر على انفراد غالباً لما بيجي يسخر بيسخر عشان يدحك اللي معاه فاللي معاه واحد مثلاً وكمان واحد هيجي وتالت ورابع صاروا ايه صاروا قوم واللي بدء بالسخرية ايه واحد ممكن هو اللي يبدأ بالسخرية وبعدين المشجعين له هيرضوا به فيصيروا ايه قوم يسخرون من ايه من قوم او يسخرون من واحد والتاني هينتصر له ناس فهيبقى يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا وعسى كل عسى في القرآن محققة محققة يعني إيه يعني كل اللي انت هتسخر منه أفضل منك عسى أن يكونوا خيرا منهم فعلا هو خير خير لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى فلا تسخر أبدا لا تسخر أبعاثنا سيعسى أن يبعثك ربك مقام المحمود فيبعثه مقام المحمود عسى الله أن يعفو عنكم أو يعفو عنهم والله سبحانه وتعالى سيعفو يبقى عسى كما قال سيدنا عبد الله بن عباس قالها كده قال كل عسى في القرآن محققة يبقى هنا التعبير القرآني قوم تفيد أولا كمان قوم جاءت نكرة جاءت نكرة لا يسخر قوم من قوم, عسى من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم وفعلا من أقضح القبيح أن يستخف الدنيء الأرزل بالأكرم الأفضل فعلا وما فيش لأن الإنسان الكامل الإنسان السوي لا يكون من صفاته أبدا السخرية هذا التعبير أحسن تعبير يوافق واقع الناس في كل زمان ومكان هنا لما القرآن يقول إيه قوم من قوم ولا نساء من نساء يسخر قوم من قوم هل في قوم دائما وأبدا ساخرون وفي قوم دائما وأبدا يسخر منهم برضو لا وبرضو مفيش نساء دائما وأبدا ساخرة ونساء دائما وأبدا مسخور منهم فهنا جاءت قوم من قوم من القوم الأولان ده الفاعل والقوم الثاني مفعول به ولمانع أن يصير المفعول به فاعلا ويتنقل أصلي الفرق بين القوم دي والقوم دي في شرق لو أنا جبت القوم الثانية وحطتها في مكان القوم الأولى لهم أن يسخروا زي إيه ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات من المرفوع ومن المخفوض ما هو بعضكم وبعض من المرفوع ومن المخفوض يبقى ممكن الإنسان يكون في وقت مرفوع أو في صفة مرفوع أو في فعل مرفوع وفي صفة تانية من إيه مخفوض برضو نفس الكلام هنا في قوم ساخرون في موقف يعني مثلا واحد غني يسخر من الفقير هذا الفقير قد يكون ذكياً فيسخر من الغني الغبي واضح كده يعني هو القوم دول أغنياء يسخروا من الفقراء طيب الفقراء ممكن يكونوا أقوياء فيسخروا من الأغنياء الضعفاء يقول لك يا عمدنا لو نفختك طيارك يصخر منه لمرضه لانت مفيكش مش عارف ايه يبقى صخر منه لمرضه او ممكن يكون مثلا فيه صفات اخرى كمسع عدم غيره او كذا او كذا دياثة يصخر منه فيبقى مفيش قوم دائما وابدا هم ايه ساخرين وملكوا الدنيا كلها وملكوا الصحة وملكوا الذكاء وملكوا كل شيء وقوم فقدين لكل شيء فهو يسخر منهم في كل شيء هذا لا يوجد أصلا فالإنسان قد يكون فاضل في مسائل ومفضول في فيه في مسائل فجاء القرآن يخاطب الكل يعني إذا سخر منك لا تسخر أنت يعني هب أني فقير وسخر مني ولكني قوي ولكني ذكي ولكني كذا ولكني كذا ولكني كذا وأضر أسخر منهم فلا أسخر يبقى الآية بتخاطب جميع فئات المؤمنين وجميع مستويات المؤمنين وجميع فئات المؤمنات وجميع مستويات الاه المؤمنات لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ثانيا السنة تنهى عن السخرية بقى يبقى دي الآية هيت عندنا بتقولنا يا جماعة منوع السخرية منوع من لا يسخر قوم من قوم سنية تنهى السنة تنهى أيضا عن, عن السخرية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال الرجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس بطل الحق يعني رفضه وعدم قبوله ورفضه وعدم الالتزام به غمط الناس إباء احتقارهم وانتقصهم والحط من شأنهم يعني عاوز يقول يعني مشت الإنسان وشكل الإنسان ومنظر الإنسان مش هو ده الفيصل ممكن يكون إنسان يعني لا سوب جميل ولا نظيف ولا كذا ولا كذا ولكنه متكبر ولكنه يسخر من الناس وممكن يكون على العكس إنسان طيب السمت وحسن السمت وحسن الصورة زي ما الحديث قال كده إن الله جميل يحب الجمال ليس معنى إن إنسان يكون شيك نظيف طيب نظيف طاهر آن يكون متكبر لا ممكن يكون العكس هو متكبر فعرف النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بأنه بطر الحق وغمط الناس أي احتقارهم فالسخرية أو الساخر متكبر والساخر لا يدخل الجنة من كان في قلبه يثقل ذرة من كبر. أنا عائشة رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك يعني يكفيك من صفيه كذا وكذا تعني قصيرة أي نوع من الآية السخريه وإن كانت يعني مش مقصودة مئة في المئة لكنها زلت لسم زلت لسم من السيدة الفاضلة بنت الفاضل رضي الله عنهم عائشة رضي الله عنه حسبك من صفية أنها قصير أنها كذا وكذا تعني قصير فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدفع السخرية عن صفية ويدفع هذا السلوك هذا السلوك عن عائشة رضي الله عنه مكرر هش تاني اوعى اسمع منك دي تاني اوعى تعملها ما, على ما صفية ولا غير صفية فقال صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لما زجته لما زجته والحديث رواه أبو داود في سننه وصححه الألبان مزجت بماء البحر أي بحر أي بحر والبحار كلها متصلة ببعضه كل البحار مفتوح على بعض والمحيطات كله مفتوح على بعض كل مفتوح على بعض تخيل بقى هي ثلاثة أرباع الكور الأرضية مية كلمة مزجت ممكن تغير لون أو طعم أو ريح ريحة ماء البحر كلمة واحدة بس إيه اللي قالتها أنها قصيرة أنها قصيرة فهنا السخرية ممنوع ممنوع فالنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يدفع ويرفض أن يكون هناك سخرية وحدة دميمة أجميلة تسخر من دميمة وحدة طويلة ومليحة وعدها كده مفروده جميلة ومش عارف إيه تسخر من قصيرة لا يجوز أبدا لأن الإنسان لا دخل له في طوله ولا قصره ولا دخل له في لونه وبياضه أو سواده ولا دخل له في هذا إنما الله سبحانه وتعالى هو الذي صورنا فأحسن صورنا يعني ألم نقرأ هذا؟ صوركم فأحسن صوركم أي بن آدم فينا صرت أحسن صورة أحسن صورة مهما نكون إحنا عندنا أوصاف أو مقاسات للجمال أو قياسات للجمال أي صورة في العالم هي أحسن صورة لأن الل الذي صور هذه الصور هو رب العالمين سبحانه وتعالى صوركم فأحسن صوركم ولا ولا يصور الله سبحانه وتعالى شيئا قبيحا ولا مذموما أبدا خذ هذه أيضا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السخرية بأي شكل من الأشكال عن المعرور ابن سويد عن أبي ذر قال رأيت عليه على مين؟ على أبي ذر وعلى غلامه على على ذر بردا وعلى غلامه بردا يعني أبي ذر لابس برد بردا وغلام يعني الخادم بتاعه لابس برد زيه تماما فقلت لو أخذت هذا فلبسته كانت كلة يعني تبقى زي إيه زي يعني كسو كده بتكمل بعضيها زي مثلا عندنا في العرف بتاعنا بدلا مثلا بسو بتاع جاكيتة وبنطلون كده طقم حلو مع بعض يعني بقوله لو أخذت من العبد أو الغلام بتاعك ده هو البرد اللي معاه والبيسته مع البرد اللي عليك تبقى شكلك إيه طقم طقم يعني وشكلك جميل ودي له صوب تاني بقى أدله أي صوب آخر فقال أي من بقى أبو زر كان بيني وبين رجل غلام كلام وكانت أمه أعجمية وكانت أمه أعجمية يعني مش من العرب وكانت سوداء فنلت منها نلت منها يعني إيه عيرته بأمه في بعض الروايات أنه قال له قال له يا ابن السوداء طب هو زنبه إيه زنبه إيه أن أمه سوداء وزنبه إيه أنه سوداء وهذا السواد لعله أحسن شيء وكما قلنا صورة صورها الله سبحانه وتعالى لا يمكن أبدا أن نحن نعترض عليها بل هي أحسن الصور قلت له فعيرته بأمه وكانت أمه أعجمية فنيلت منها يعني لسانه تطاول على أمه فذكرني إلى النبي يعني لي فقال لي رسول الله أسببت فلانا يعني سبيته يعني قلت نعم قال أفنلت من أمه قلت نعم قال أنك مرء فيك جاهلية لا إله إلا الله إنك مرء فيك جاهلية معا... أبو زر يا أخوانا كان بيشكل ربع ال... ربع الإسلام رابع واحد يسلم أبو زر يعني أسلم قديما وكان في الوقت ده كان في السن لذلك يحب يقوله رسول الله سلام قلت قلت على حين ساعتي هذه من كبر السن يعني أنا والسن كبير كذا وهيئتي دي وبعد بلاء في الإسلام البلاء الحسن وبعد كبر السن كل ده أنا لسه فيها جاهلية فقال صلى الله عليه وسلم نعم نعم رغم إنك رجل كبير ورغم إنك أسلمت قديما رابع واحد يسلم ربع الإسلام ورغم كل ده طالما انت عيرته باممه وسببته باممه ونيلته من لون امه خلي بالك هو مقلوش يا ابن الأحبة ولا يا ابن كذا أو قذفه في عرض امي لا لو كان عمل كده كان رسول الله عليه حد القذف لا ده هو كل اللي ما فيه ان هو ايه نهل من امه من لونها من لونها فاذا برسول الله عذاره ما دينه من التعذير ده تعذير بس تعذير كلامي مش جلد ولا حاجة لا ده تعذير كلامي إنك مرؤ فيك جاهليه ثم قال هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم ده قال له كلام تاني بقى ووصية تانية سيدنا أبو ظر ينفذها موازلية أسألنا بذكروا دي أخواننا زي ما يكون سبب للحديث سبب لسياق الحديث زي بتسمع أحيانا سبب لإيه لنزول إيه الآية فده سبب لسياق إيه الحديث فالنصب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمهم مما يأكل وليلبسوا مما يلبس ولا يكلفهم من يكلفه من العمل ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعينه عليه الحديث متفق عليه ده كل ده سبب إيه بقى إن سيدنا أبو ظر طبق الحديث ويه يلبسه مما إيه يلبس فلبس برد وملبس برد إيه زيه تماما عشان يبقى نفذ بصية النبي صلى الله عليه وسلم والرسول عزره بالقول وقال له إنك مرء فيك جاهلية ناخد بعض الصور من السخري عشان ننزل الكلام الطيب ده وننزل الآيات المباركة دي على الواقع بتاعنا لا تسخر بالأقل منك علما وده موجود بقى كتير السخرية بالأقل منك علما وقد يكون العلم اللي معاك علم لا يسمن ولا يغني من جوء أو كما يقول القائل علم لا ينفع وجهل لا يضر ها علم لا ينفع وجهل قد يكون عاك علم كورة وادمغك مليان كور وأنا جاكلم أغلط قدامك وأعجن أسماء اللعيبة في بعض يقول ليه شوف الفلاح شوف الجاهل مش عارف سبحان ربي العالم خلاص أنا جاهل وفلاح علشان مش عارف أسماء اللعيبة والعلم بتاعك ده أصلا لا يقدم ولا فلا تسخر بالأقل منك علما ده كلام ده إيه حتى إفرض معك علم شرعي معك علم شرعي وأنا معي علم أقل من اللي معاك برضو تسخر بالأقل منك علم ألم تقرأ قوله تعالى فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق إيه وفوق كل ذي علم عليم والقرآن هنا بيتكلم عن العلوم النافعة العلوم النافعة أما العلوم الضر أو العلوم التي لا يقال عنها علوم أما علم الموسيقى علم علم الموسيقى علم والتمثيل ما هو علم والرسم ما هو علم وبيضربوا بيدربوا صح رأس بيدربوا ومعاهد للموسيقى ومعاهد لل للرأس ومعاهد لل للفِصْق هل ده اسمه علم لا لا فوق كل ذي علم عليم فوق كل ذي علم شرعي ده في المقام الأول في المقام الأول فوق كل ذي علم شرعي عليم بالعلوم الشرعية لأنه هو ده اللي يقل عنه العلم ده العلم الحقيقي لإن به ترفع الدرجات به ترفع الدرجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين قوتوا العلم درجات وهو ده العلم اللي الملايكة بتضع أجنحتها لللي بيطلبه ونحن رح يتعلم رأسه ولا تعلم تمسيل الملايكة تقضع أجنحتها له أه؟ طبعا لا هتقضع أجنحتها لمن يطلب علم قال الله قال رسوله يبقى لا تسخر بالأقل منك علم حتى برضه في العلوم الدنيوية النافعة علم مثلا الكمبيوترات والحاجات دي علم لا مانع لا تسخر بمن أقل منك علم لأنه كن يكون متفوق في حاجات تانية مش عارف الحاجة التي عارفها لكن ايه عارف غيرها فلا تسخر أداء لا تسخر بالأقل منك مالا وولدا فجاءت في صورة الكهف يعني قصة كلنا عارفينها وكلنا نقراها كل يوم جمعة صاحب الجنتين صاحب ليه جنة وكان له ثمر وفي قراءة ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفر وكملة الإصصر ودخل جنة وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد أليابك الصاحب بأتني المسؤول هو الذي سخر منه أنا أكثر منك أنا أكثر منك مالا وأعز نفر صاحب قال له إيه بأه أكفرت بالذي خلقك من تراب، ثم من نطفة، ثم سواك رجلا، لكنه والله ربي، ولا أشرك بربي أحد. إيه اللي حصل بقى لهذا الساخر؟ هذا الساخر بنفسه هو الذي جنى الثمار، ثمار السخرية، سخر من هذا من هذا القليل في ماله والقليل في عياله سخر منه، فكان الرد بالقرآن وأحيط بثمره. فأصبح يقلب جفيه على ما أنفق فيه وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرت بربي أحب ولم تكن له من فئة ينصرونه من دون الله فين بقى الأولاد الكثار ما أدريش ينصروه ولا على عليه على ماله فلا تسخر بالأقل منك مالا ولدا لا تسخر بالأقل منك وظيفة لأقل منك وظيفة قد تكون انت شغل وظيفة يشر إليك بالبنان أو يشر إليها بالبنان ولكن هذه الوظيفة لا تمكنك أو لا تجعلك تسخر بمن أقل منك وظيفة فلعل الوظيفة التي تسخر منها كانت وظيفة نبي في وقت ما أو في يوم ما حداد حدات وانت رجل كبارة لا تسخر منه لا تسخر من ثيابه لا تسخر من عمله لا تسخر من وظيفته ولا تسخر من هيئته فقد مارس الحدادة نبي كريم وملك نبي وملك وهو سيدنا داود عليه السلام ورب العزة بين من عليه في تعليم صنعة الحدادة قال تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن داود النبي عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده يا الله حديث الأوه البخاري لا يأكل إلا من عمل يده ملك ويصنع الدروع ويبيع الدرع وبحق الدرع يشتري طعامه. ويأكل من عمل يده يأكل من عمل يده نبي الله زكريا كان نجار هذا من واحد في وظيفة آله من نكلي قل حرة ده كل اللي معه دبلوم واشتغل به نجارة أو معاه مش عارف ايه واشتغل نجار ايه النجار ده يفهم ايه ولا يعرف ايه ولا ولا ولا تسخر منه لا عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان زكريا نجارا كان زكريا نجارا حد يصرعه مسلم وتعالا شوف وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما ما يكرم بالنبوة كان وظيفة شغالها النبي صلى الله عليه وسلم فأنت تسخر من واحد وظيفته قال لي من وظيفة قد تكون وظيفة النبي في يوم من الأيام يا أخي وكان هي عمل حلال وشريف يكفي هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بعث الله نبيا إلا راع الغنم يا كل أنبيا اشتغلوا رعاه غنم آه عشان يتعلموا السياسة ويتعلموا قيادة الشعوب لو عرف يقود قطيع من الغنم ويكون رحيم به ويأكل ويشرب ويراعي وما فيش حاجة تتلف منه والقطيع يزيد ما يقلش يبقى كده نجح في قيادة هذه الكائنات فيصلح لقيادة الشعوب ما من باب عفى الله نبيا إلى راع الغنم فقال أصحابه رضوان الله عليهم فقال أصحابه وأنت فقال نعم يعني انت رأخر رأيت الغنم قال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة حديث رواه البخاري وقراريط معناها أجزاء الدرهم والدينار فكة يعني الفكة فلوس الفكة أو قراريط موضع قريب بمكة يعني موضع قريب يا إما موضع أو إيه الأجرى اللي كان بيتقاضاها النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لا نسخر بوظيفة إنسان طالما أنها وظيفة شريفة ليس فيها إغضاب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نسخر بركوبة مسلم لا يسخر قوم من قوم يعني السخرية مش لازم تكون بالذات بس السخرية بذات الإنسان وبمتعلقاته وبأفكاره وبآرائه حتى بمركوبة لركبها مركوبة لركبها لا نسخر بها أيضا عن سهل بن معاز عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قوم وهم وقوف على دواب لهم رواحل ركبين الدواب بتعيتهم خيول إبل بغال ركبينها هوا فيه ومن ولا بيمشوا ولا بينزلوا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اركبوها سالمة ودعوها سالمة ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق فربما اركوبة خير من راكبها هي أكثر ذكرا لله تعالى منه يا يأكثر ذكرا لله تعالى منه واحد يفوت واحد ركب برسيدس يفوت على واحد ركب عربية لا دا ولا مئة أمانية عشرين يسخر منه ويسعد كده ويديك الأقساط ويبعاوز يضربه والله العظيم من يسمع الكلام دخلته يعاوز يضربه عاوز يشوته, بالع... يشوته. بعربيته بحاله إذا كان ماشي في نفس الحرب تحته ولا حاجة ويبقى يشتم ويسخر منه ايه العربية بتاعتك دي ولا إيه بتاع القرف اللي انت أريفنا به دي هو وسع الطريق وعمل تدخم علينا ويا يسخر من مركوبه للشيء اللي هو ركبه وطبعا هو ركب حاجة فخمة فهنا بقى الشهد من الحديث الحديث يقول لي يا رسول ايه فرب مركوبة خير ايه من ركبه احنا عمرنا ما شوفنا عربية بتسخر من عربية صح انما نشوف واحد يسخر من واحد انما ما شوفناش عربية هي العربية اللي هي التعبانة دي هي عارفة هي عرفة هي عارفة هي عربية الا هل س على العربيل الفخمة عارفه إنه هي في العربيل قدامها دي إله سخرت منها بسخرية شيء فهي آخر هي خير منه لأنها لم تعصله هي خير منه لأنها لم تعصله وهو عصى الله وسخر من أخيه المسلم في مركوبه الشيء الذي يركبه سخر منه إذا يا أخواننا مسألة السخرية دي مسألة خطيرة جدا والسخرية تغري الصدور تسخر من أخيك من هيئته من طعامه من شرابه من عقله من طريق التفكير من مستوى ذكائه، من كذا من كذا لا يصح لا يصح أبدا بأي حال من الأحوال بالغ السلف الصالح في توقيهم وصيانتهم لأنفسهم من مسألة السخرين عمرو بن شرحبيل بيقول بقول ولو رأيت راجولا يرضع عنزا فضحكت منه يرضع عنز معزة واحد قاعد تحت المعزة وعمال يرضع من المعزة يقول انا لو شفته واتحكت خشيت ان اصنع مثل الذي صنعه يعني بيقول نفسه انا عمري ما هضحك لو شفت واحد زك ده ليه لاني لو ضحكت عليه بيعمل المنظر ده يمكن ابقى زيه لان انا سخيرته هل هو حاجة في عقله هل هو يعني ايه هو بيعمل كده ليه يبقى انا برضه ما يصحش ان انا ايه أسخر من يقول خشيت أم أصنع مثل الذي صنعه لو دحكت فيعمل إيه ما يضحكش, ما يضحكش عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إيه البلاء موكول بالقول يعني البلاء مرتبط بالقول اللي الإنسان يقوله يخرج ويتلفظ به يقول لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا فما بالك بإيه أو بسخر من إيه من إنسان. إذن نحذر عباد الله السخرية لا تسخر امرأة جميلة من امرأة دميمة ولا بيضاء من سوداء ولا مثلا ولود من عاقر ولا ولود من عاقر ولا مثلا إنسان مستقر في حياتها الزوجية من مطلقة من مطلقة لا يسخر قوم من قوم ولا يصخر طبعا إيه نساء من نساء وقوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب تلمزوا أنفسكم يعني تعيبوها تعيبوها ومفيش واحد بيعيب نفسه الواحد بيعيب غيره إنما نفسه بيمدح فيه أو يمجد يبقى هنا يلمز مين يلمز غيره فهنا غيره كأنك أنت القرآن قال لنا قبل كده في نفس الصورة المباركة إنما المؤمنون إخوة المؤمنون كالجسد إذا عبت أخاك ولمزته كأنك لمزت نفسك ولذلك قال تعالى برضو ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم يعني لا تقتلوا بعضكم لا تقتلوا بعضكم ولا تقتلوا أنفسكم إلا هي زواتكم ولا تلمسوا أنفسكم ولا تنابزوا بئس بأسم الفسوق بعد الإمام الذين يمزون الناس توعدهم الله سبحانه وتعالى فقال ويل لكل همزة لمزه والهمزة كثير الهمز للناس واللمز كثير اللمز والهمز يكون بالفعل الهمز يكون بالفعل يعني إيه يعمل حركة بعينه كده ينطق إنسان بحركة بعينه أو يحتقر بأي بحاجبه مثلا يعمل أي حركة بحاجبه يزدريه واللمز يكون ده كل همز وويل لكل همز أي إنسان يهمز همز في حق أخيه ويل لكل مزة لمز واللمز يكون باللسان اللمز يكون باللسان ويدخل فيه الاه الغيبة ويدخل فيه العيب وقال تعالى ولا تلمزوا أنفسكم ولا تلمزوا أنفسكم يعني لا يعب بعضكم بعضا لا يعب بعضكم بعضا لا تعب أخاك بشيء ابتلاه الله سبحانه وتعالى لا تعبه بعارج لا تعبه بأي شيء فيه أو نقص في هيئته نعم الهمز يكون بالفعل يهمز بالفعل يعني إيه يعني زي ما إحنا بنمي حركات كده بس يقولك يعمل بعينه كده او يعمل بحاجبه يصغر يعني مثلا احنا جالسين في مجلس فجاء واحد احنا كلنا لسه بنتكلم فيه او في عيب معين او في حاجة معينة يقوم يعمل حركة بعينه وحركه بحاجبه ها يبقى اللمز الهمز يقوم بالفعل كالغمز بالعين والحركات التي يعملها الناس انتقاصا لبعضهم لبعض واللمز يكون باللسان يتكلم بقى يلمز بلسان يعيب ويذكر معيبه ويقتاب كل ده نوع من ال من اللمس ولا تلمزوا ولا تلمسوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب تنابز يكون بالألقاب يعني ايه؟ يذكر حاجات بلسانه لو شفت إنسان مثلا رث الهيئة أو ضعيف لا تسخر منه ما تعملوش مادة للسخرية يعني لبسه مش حلو مشيته مش حلوة كلامه مش قد كده يعني تعتع في الكلام فين عبال ما بيجيب الكلمة يعني وق وق ما تقلدوش ما تحكوهوش والتنابز بالألقاب يعني تنادي واحد بأسماء قبيحة حتى لو كان هو معروف عنه هذا ما يصحش نديه بأحسن الألقاب ولا تنبزوا بالألقاب ذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قادم المدينة الحديث يرويه أبو, أبو جبيرة ابن الضحاك يقول فينا نزلت هذه الآية لي ولا تنابزوا بالألقاء فينا نزلت هذه الآية قادم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا وله إسمان أو ثلاثة إسمان أو ثلاثة واحد مثلا شهرة واحد بصفة سيئة فيه مثلا والثاني اسمه الطبيعي إسمان أو ثلاثة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان فيقولون له ما هي رسول الله إنه يغضب من هذا الاسم يعني لديه بواحد ما هو واحد من ثلاثة فقالوا لا الاسم اسمه ده بيزعل منه فأنزلت الايه هذه الآية ولا تنابزوا بالالقاب يعني مثلا واحد يقول له يا حمار يا فاجر يا كافر قبيح يا اعرج يا كذا يا كذا الفاظ لا يرضاها لا يرضى يا مفجوع يا قعان أي الفضل ولا تنابزو بالألقى لأن كل هذا يا إخواني يغر الصدر بين الله سبحانه وتعالى في هذا كله وقال ولا تنابزو ولا تبئ سلسم الفسوق بعد الإيمان الله يعني كل الحاجات دفست والآية عندنا يا أيها الذين آمنوا يبقى يا أيها الذين أمنوا إذا استقر الإمام في قلوبكم لا يمكن أن يبدوا منكم هذا فلا يظهر منكم هذا ليه؟ لو إنه لو ظهر هذا فهذا فسق وخرج عن الطاعة وبئس الاسم الفسوق بعد الإمام هل ترضوا أن تكونوا بعد أن صرتم مؤمنين ونداكم الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا تصيروا فاسقين بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان بئسة الصفة أن توصفوا بفسق بعد أن نداكم الله بالإيمان وبعد أن تكونوا حليتم بالإيمان بئسة لصف الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب طيب من لم يتب بأس بعد ما سمع كل ده ومزال قائم على هذه الحال السيئة ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يخلقنا بأحسن الأخلاق أخلاق القرآن وأن ينعم علينا بحفظ اللسان لأنه لا يكب الناس في النار على مناخرهم إلا هذا اللسان وهو أطيب من أطيب الأشياء في البدن مع القلب وأخبس الأشياء في البدن مع القلب كما يعني روي هذا عن لقمان الحكيم لما أمر بزبح الشاه قال له هاتلي أطيب شيء فيه في هذه الشاه يأكلوه فأتى بقلبها ولسانها وزبح شاه تانيا فقال له هاتلي أخبث ما فيها فجاء بلسانها وقلبها قال له هم دول أخبث شيء وأطيب شيء قال له قال له إذا طاب فهم أطيب شيء وإذا خبث فهم أخبث فيه نسأل الله أن يحفظنا ويحفظ علينا ديننا وصلى اللهم وسلم وبالك على نبينا